وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعَكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِ وَأَن لَّفَيْنَاهُ قُلُوبُهُمْ لَوْ أَنفَقَتْ ثَمَّ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَنفَقَتْ وَلَن تَفْكَهِينَ قُلُوبَ هو عزيز حكيم يا ايها النبي يحسبك الله يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إن يكم لِي بُمِئَتَيْن وَإِن يَكُن كفروا بأنهم قوم لا يفقهون <تصفيق> الآن خفف الله عليك فَإِنْ يَقُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ وَيَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَقُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ وَلِيمُوا الْفَيْن بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِ له أسرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يؤمن وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ لَسَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي فكلوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حلانا طيبا الله إِنَّ ூலுமி الله